Hi لا إله إلا الله ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد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 معلنا دخول وقت صلاة العشاء لهذا اليوم الأحد الرابع من شهر ذي القعدة لعام 1445 للهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل صلاة وأتم تسليم وقد رفع الأذان بصوت مؤذن المسجد النبوي الشريف المؤذن الشيخ أحمد بن محمد عفيفي إلى هنا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 ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقضي الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا عدوا إلا خذلته ولا تائبا إلا قبلته ولا جاهلا إلا علمته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا ولدا إلا أصلحته اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع اللهم يا حي يا قيوم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا إليك غير مفتونين اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اصلح نياتنا وذرياتنا اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم واحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اجعل من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج ومن كل بلاء عافية اللهم إنا نسألك علما نافع ورزقا واسع وشفاء من كل ذا اللهم إنا نسألك بعزك وذلنا إلا رحمتنا اللهم اغفر لنا واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين Allahu akbar, Allahu akbar Eşhedu anna ilaha illa Allah Eşhedu anna muhammadan rasulullah Haya ala al-salaati, haya ala al-falah Qad qamati al qad qamati al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 استو اعتدلوا <تصفيق> الله اكبر الله اكبر بسم <صفيق> <الرحمن>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 وتأكلون التراث أكلاً لما وتحبون المال حباً جما كلا إذا دُكَّت الأرض دكاً دكاً وجاء ربك والملك صفاً صفاً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 ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة أرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي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 الله أكبر أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر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 يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعماله فمن يعمل مثقال درة خيرا يرى ومن يعمل مثقال درة شرا يرى الله أكبر الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر. الله اكبر a lot Allah